طبدا ابي اوعيه من قبله عائي اخيه ثم استخرجها من عائي اخيه طبدا ابي اوعيه من قبله ثم استخرجها كذلك كرمى ليوسف كذلك كرمى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ما كان ليأخذ أخاه لَوْ صَدَّوَ وَجَاتَ مَنَّشَاءَ من لَوْ صَدَّوَ وَجَاتَ مَنَّشَاءَ من وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ وَفَوْقَ